بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها